بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم مِنْ نذير من قبلك لعلهم يهتدون الله الذي خَلَقَ السماوات والأرض وَمَا بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش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 وَرَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَأَرْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَكِنْ وَلَكِنْ حَقًّا الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جهنم ولكن حقا القول مني لا امل ان نجننا من الجنه والناس اجمعين فاذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا فاذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا نسيناكم وَذُوقُوا عَذَابًا خُلْدًا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا خَرُّوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَسَبَّحُ بِحَمْدِ رَبِّهِم وَهُمْ لاَا يَسْتَكْبِرُون تَتَجَافَ جُُوبهُمْ عَن الْمَضاجِع يَدُعونَ رَبَّهُم خَوْفَون وَطَمَعُون وَمَِّا رَزَقَناَاهُم وَمِنا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 نخِرجُ بهِه زَرأًا تَأكُل مِنْهُ أَ آمامُهُم وَأَنفُسُهُم أَفَل يُبصِرُون وَيقولُونَ مَتَ هذا الفَح إِكُ تُم صَادِقِين قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيمَانُهُمْ وَلَا هُمْ مِنَ الظَّاهِرِينَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانْتَظِرْ وَانْتَظِرْ إنهم